بسم الله الرحمن الرحيم قل إلي إلا أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشتك بربنا أحدا وأنه تعالى جزء ربنا صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سبيهنا على الله شطرا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والإن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الإن فزادوهم رهضا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعب للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رخدا وأنا لا نجري أشر مديد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا وَأَنَّا بَنَنَّا أَلَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ بِالْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَقَاطُ وَلَا غَهَطًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاتِفُونَ فمن اسلم فاولئك دعا الرجل واما القاذفون فكانوا لجهنم عطبا وان لو استقاموا على أَنْ لاسقيناهم ماء ولقل نفسهم فيه ومن يعرف عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه ربنا قل انما ادعو ربي ولا اسرث به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يثيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتهدا الا بلاغا من الله ومن يعطي الله ورسوله فإن له نارجن مقالبين فيها فِيهَا حتى إذا إِذَا ما لوعدون فتيعدمون من أضعف ناصرا وَقَدْ عددا قل إِنَّ أدري أقريب ما توعدن أم نجعل له ربي أمداً عالم الغيب فلا يثمر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من القبائل الرطول يسلك من بين يديه ومن قلبه رضا ليعلم يسلك قد أبلغوا لتعالات ربهم وأحاط بما لديهم. وان احباب ما لديهم واخطاء لا شيء عندناذا